سَتان عيْنِ التَْوبَةم مِنَ الله وَكَانَم اللهَّهُ عَمًا حَتمَا وَنَ يكُتُ الْمُؤمنِنَم متعَّدًا شَجَلَّ أُوجَهَنَّ مُخَالدًا فيِيهَا سَجَ أُوهوجَهنَّ مُخَالِدًا فيِيهَا وَغَبِضَ اللهَّهُ عَلَيهِ وَعَن ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا مرضتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة